عسى الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 يعجِزُ الله في الأرضِ ولن يُعجِزهُ رمى وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يؤمن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْيًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ من أسلم فولائك تحروا ورشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما لا قام لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكفر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 الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل لهم رب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضاه الرسول يسلك من بين يديه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد أبلغوا رسالات ربهم حاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا